فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب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 هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين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 كم منكم الا واردها وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تطلع عليهم آياتنا بيناتي قال الذين كفروا قال الذين كفرو للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نذيا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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَوَلَدًا اطَّلَعَ الْغَيْبَ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 وقالوا تخذ الرحمان ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال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 في السماوات والأرض إلا آت الرحمان عباده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا